multimodal film. -hmm. لهم ما شاءون من دعم جديد ذلك جزاء المحسنين You can't be alone. اليس الله بكفينا بدنا وان هو فونك من دوني ومن O وَاَرَأَيْتُمْ عِنْدَ الْخَلْقِ مَا مِن خَلْقٍ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ i قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف